نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إ ن ا هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا إ ن ا ا ع ت ب ن ا ا ل ك ا ف ر ي ن سلاسل و أ غ ل ا ل ا وسعيرا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 شره مستطيرا ويطعمون الطعام على ق ب ه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا انما نطعمكم لوجه الله لا م ر ي د منكم جزاء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 متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك لا يرون فيها شمسا ولاذا هريرا و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ب ا ن ي من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 سمى س ل س ل ا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا م ن ف و ر ا و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا ع ل ي ه م ثياب سندس خضر و ا س ت ب ر ق و ا وحلوا أساور, اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء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 واذكر اسم ربك بكره و أ ص ي ل ا ومن الليل فاسجد لو وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون ا ل ع ا ج ل ة و ي ذ ر و ن وراءهم يوما ثقيلا